أن يقصد بالكذب التشفي من عدوه فيسبه بقبائح يخترعها عليه ويصفه بفضائح ينسبها إليه أن تكون دواعي الكذب قد ترادفت عليه حتى ألفها أي حتى صار الكذب له طبعا فصار هذا الكذوب يتنفس كذبا وصار الكذب له عادة ونفسه إليه منقادة